بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب ولم أجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابير ترميل بجل میں او